والذين ينفقون أموالهم بآء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَصَوْا الرَّسُولَ لَن تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَجِدُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء كم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أنفتن من صعيدا طيبا فمسحو برجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل